بوك تو تسعة وسبعون تسعة وسبعون أدجكتيف دوي الصفات اثنين الصفات اثنين يو بورتو روكي الباستر أنا ألبس ثوبا أزرق أنا لابس ثوباً أزرق. يوبورت أوروكيا يروشيه. أنا ألبس ثوباً أحمر. أنا لابس ثوباً أحمر. يوبورت أوروكيا فيردي. أنا ألبس ثوباً أخضر. أنا لابس ثوباً أخضر. كومبورو بوشيتو نياغرو. سأشتري شنطة يد سوداء سأشتري شنطة يد سوداء cumpăr o poșetă سأشتري شنطة يد بنية سأشتري شنطة يد بنية بوشتة سأشتري شنطة يد بيضاء سأشتري شنطة يد Ba da. Îmi trebuie o mașină nouă. Ahtăju li se iară din Jedida. Ahtăj Jedida. Îmi trebuie o mașină rapidă. Ateju li se iară din Seria. Ahtăj Seria. Îmi trebuie o mașină confortabilă. Achterzu li se jaratin muriha. Achterz li se jara muriha. Acolo sus locuieste o femeie batruna. Hunek, fauk, taskunu imra atun cabiratusin. Hunek, fauk, taskun imra a cabiretel sin. Acolo sus locuieste o femeie grasă. Hunac, făc, tescunu imra semina. Hunac, foc tescun imra semina. Acolo jos locuiește o femeie curioasă. Hunac, taht, tescunu imra a fudulia. Hunac, taht, tescun imra a fudulia. Musafirii noștri au fost persoane drăguțe. Duufuă, Kenu une să, Lutofa. Duufuă, Kenu, nes, lutafa. Musafirii noștri au fost persoane politicoase. Doufuă, Kenu unesan, Muhevebin Duufuă, Kenu, nes, Muhevemin. Musafirii noștri au fost persoane interesante. Duiufuna. كانوا أُناساً مهمين. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. دار لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. كopies دم نفواسترسند كومينز. هل أطفالكم مؤدبون هل أطفالكم مؤدبون؟